اللهم علمي اسألك السبر الشاكرين لك وعمل الخائفين منك ويقين العبدين لك اللهم أنت علي العظيم وأنا عبدك البائس الفقير أنت الغالي الحميد لأنا العبد الذليل اللهم صل على محمد وآله امنن بغناك على فقري وبحلمك على وَبِقُوَّتِكَ أَلَى ذَعْفِي يَا قَبِيُّ يَا أَذِي اللهم سَلْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِمْ أو سياء المريدي ما من أمر الدنيا والآخرة يا